غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتمس كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته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 ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ما لَكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مِنْ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 يجرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 قل استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار بثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 فسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك ألم يقر ربك مهلك القراب ظلّمون وأهلها غافلون؟ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملوا